Ya Zeyna Ya Zeyna Ya Zeyna Zeyna bun عود فما عود وحيدا ازل تحت العقيلة ما لقيمة انت اعظم من عظيمة ومن زعيمة معجز انت من صبر وكبر عزيمة في سر معنى كتام هدائهون يا, زيند يا, زيند يا زيند ليش كتبوا على القبر افشح مقولة لان ما عدهم شرف ولا رجولة ما داروا عده رجاجيل وحموله وهذا عبا نزف صحن هيحوم حاله يحمي ثرايك الرجال الصادق يا زيننا نقسم نقسم والقسم لأهل المراجل منذور من حسين نتوجه جحافي نقلب الشامات عليها على سافي دورنا الكبرج متاريس وفواصيل لا نخوفهم فينا ولا هم يحزنون جاي و شاي لراية العباس بيدي غيرة العباس بعروقي ووريدي بالنهار جو ذردوها قلبي وجودي ومثل ما وفى العهد أوف بعغودي والعهد إنها إليك راجع انه وما بينكم حكم البواتير يا دعاه الفتنه من فوق البناع بير دينكم دين الهوى ونمش المقابي تشربون الدم وتفرون المناحي واليوم تجزون مما تمكرون للشاعر عقيلة 10 عميل